يلا يا ابو يا <تصفيق> عينيك وشرحوني عيني ونيت نخمم فيك نديك يا اللي خرجت عليا عرفتني كانبغي ليك حبك و